إني أَخْلق أَخْلُقُ مِنَ الطينكَهة الط إ فَأَ فقُ في إن ي أَخلُقُ لَم مِنَ الطينكَهَة الط إ فَأَخ فيه فَيك ط إم بإذنِ الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وَمصَدِّقَ لِمَا لَن يَدََّ مِنَ التَّوْورَاتِ وَلأُحِلَّ لَكُم بَعض ال الذي حُرِّمَا عَلَكُم وَجتكُم بآيةٍ مِ رَبّكُم فَتَّقُ اللهَّه وَأَطعون إِ اللهَّه الله رَبّ وَرَبّكُم فَعبدُهُ هذاَا أصِاتُ مُسْتَقين